ذلك بأنه كانت تأتيهم رُسُلُهُم بالبينات فقالوا, فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن